ربي ذكرني لملكك أوان خدني ربى ذكرني لملكك أوان خدني عاتشت إلي قراءتني بخلص ونصالح وسادني في في عز ضعفي في موتي قد ويسوف في صلبوتي في عز ضعفي في موتي قامل تبقى ويت يوماتي قل أن تكون في فردوسي